ان <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاه يجب اخراجها فورا كالنذر والكفاره لان لان الامر المطلق يقتضي الفوريه ومنه وقت الزكاه هذا الذي اقضى زكاه هو دخل هي اياما وحرثوا اكنياء عن وحرثوا كاهيهه و احراج وذلك ان اطعهم ان هالك يا كل في عين الناس و انها تغلق من الذله و يضرق جنته ويضحف الماله لأخراج هذا الجنس المطلوب من الذكاه وإذا كان كذلك لنجم ان يخرجها لنجم أن يخرجها طاقبها فوراً قلنا أحوالها فوراً المبادرة لها <تصفيق> ففي الخبور عند تغسيتها والأصلافها وبعد لعنهة وكدارها لقوله تعالى أن تحقه يوم الحظ عنه وأن في البقية فأقول متى تمنى الحوارب بعد غرب الأحوار مختلف من كونه فهذا لأن الأحوارها ثوغاً وتأكد أنه يراحلها لحاجة أو مرار مهم فأن تأخذ هذا العجل ذلك فإنه يرتهد بأسفلية تسيئنا إذا شاءنا إذا وجد لها مستحقا، إذا لها مستحقا فإن ترهيئ فإن ترهيقها لا كل أن ترهيقها يضيئنا أيضاً أن صاحبها قد يتولى أخراجها كما سيأتي ولكن فقد يرسل الوالي جباساً يطلبونه سواء كانت زكاساً رشية أو زكاساً مستوات أو زكاساً تجارة فإذا جاءه من يطلبها من الخرم إليه ذلك فعليه اليمنانة وأخوانها فروت فإذا لم يأتيه وتدعي أحفرها لذلك يغادر لها مدانا أنه هو يرئب وهناك صور الله عليه وقال أنت مؤسنا أخرج منك وأعطه منك إطراك لأنك تعرفهن فهي الإلم ولا يأحره. لو أخرها ما سقط حتى ولو أكلها لنا يعني لو مالا أنها وجدت عليه وسمعت من أحرارها من هذه السراء ثم نادى وتأخر وقدر أنا أن أقتالك يومك ترتفع أصبحت واجبة في جنبك وكذلك الذكاة التجارة لو قدر أنها واجبة تسمى الحوار وأرض أنه واجب عليه الذكاة واجبة التجارة هي في مثلاً أقليحة تنأمحوها في هذا المشكب الذكاة واجباً أنهم أو خلصوهم أنهم ثم لذلك ما فيه احتراط أو تجرس يقول إنك تناهل إنك خرطت إنك تناديت بأحرانها يلزمك غرامتها لكونها واجبة في جمتك وفي المساك ففي على ما يحف المساعدة لأنه لا يتوانى بها بل يجادر بها نسولة كذلك أنها قوم بها الكسارة والمنور أوقاتها عليها أو يجب إخراجها ثوراً كما يجب إخراج الكثارات ثوراً وكذلك إخراج النور ثوراً يأتينا نساء الله في الأيمان والنور مقاديرها وبيعاد أنه يجب إحرامها ضرر أنه هو إمجان المكلد بسه ما لم يجد عليه من للعبادات أو حقوق أو نحوها فإذا كان للعبادة فصدقة أو رهره فإنه يجب أن يقوم به هورا ولا يرأ أحسنه وأن الكسارة أن يجب كان يجب عليه كسارة أمين أو كسارة وقت في رمضان أو كسارة رهاب أو كسارة قتل لعسل ونحن فان قضاء هذه السفارات يكون على الفور بلا ثوان لا يؤخرها اذا اقاتلوا بها اخراج الصدقات التي هي صدقات واجبه قالوا كلا ان هذه واجبه من بالجنه فذلك الزكوات واجبه ولو به تاخيرها لزمن الحاجه نص عليه وقيده جماعه بزمن يسير ولقريب وجار لانها على القريب صدقه وصلاه والجار والجار في معناه ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قدر اي يخرجها من غيره لانها مواثات فلا يكلفها من غيره فان فلا يكلفها من غيره فان اخراجها من غيره من غيره جاد. فان اخرجها من غيره جاء هذه الحاله التي يجوز تاخيرها <تصفيق> متى يجوز ان يؤخرها يجوز في هذه الحاله الحاله الاولى ان يؤخرها لاخر كأن لا يتنكّر أن يكون مستعيلًا، مسقومًا بأمر مهم، إما بناله، أو بنال كريهه، أو غير ذلك او هو، أو غير ما ناله ما هو. إذا فعل فعل، لا يؤخره إلى أن يجول ذلك الولد، فمتى كان باعث، لا وهكذا يؤخرها لانتظار شقيق بالاحرف اذا كان طيبا او جارا اذا عرف ان هناك من هو اشد فقرا وحاجه من هؤلاء المساكين من عندها ان هؤلاء يمكنهم ان يقوموا بحاجاتهم وَهُمَا كَمَنْ هُمَا كَبْتُ فَاقَثًا وَحَادَةً وَلَكِنَّ هُمَيْسُونَ وَالْيَدِينَ يُنْشِرُ أَنْ يَذِيءُكَ فَيَمْ أَوْلَا أَيَامٍ مَخَّرَهَا لَهُمْ حتى يتحقق بالوطوعها في أمين مستخفقها وكذلك له أن يحفرها لانتظار رجال أو قبيل عندنا هنا لأن نجاب إنه حق الجواب فإذا فإذا كان هذا نجاب ضاع وهو مستحق لأنه لا يكون هو مستحق فإذا إنه سأحصلها إلى أن يؤمن وكذلك القريب اذا كان رائدا هل لدينا الصدقه عليه وصدقه وصلاه ولو ذهبت كذلك فان ساخيرها الى ان يقبل يكون فيه شيء من ارسله ذلك القلب و هو مستحق فاخرنا بذلك انه يجلس تاخير هذا غدا كذلك لو تعذر اخراجها من الله من اين لا <تصفيق> الاصل ان زكاه كل رايه كل مال من تخرج, تخرج منه فزكاه هذا القرش تخرج منه وزكاه هذا الغنم تخرج منها وزكاه هذا هذه النقود تخرج منها وإذا كانت هذه النقود تخرج منها ومن من السوق واخرجه عن غنمك تزجي او اشترى او اخرجه مثلا من المقال ان كان منه بعد العام الماضي اخرج منه زكاه زرعه هذا العام اجل وذلك لانه, لأنه يمكن المخرج منه ولو كان الاصغر ان زكاته لما لم تكون منه لا إذا استفقق ذلك الناس أو نهجة أو تنفة إذا أدوجوبها فرأي أخراجها بالغير ومن جحد أدوجوبها عالما كذر ولو أخرج أهل تكديده لله ولرسوله وإجماع الأمة مستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن منعها بخلا وتعاونا أخذت منه وعذر لارتكابه محرما قال حكمه ان يهدي وجودها وحكم ملكها سنرى أن الياحل يفرق ولا اخرجه لماذا لانه جحد ركلا من اركان الاسلام مجمعا عليه اولا امن الصحابه على تسال ما لغير وتمعهم مخدير وجاء من الذكاة حق النام وقال مبثلنا القاتل أن من هضك بإلى الصلاة والذكاة فان الزكاه حق النام وهرنيا أنها وردت نصوص تذل على شرعيتها وعلى فضيتها فكونها قريبت بالصلاة في أكثر من ستين عوماً وكونها حقاً مالياً وكون الصحابة قاتلوا على ذنبها وكونها جعلت ركن من أركان الإسلام وكذلك امر <تصفيق> بالقتال إلى ادائها كل ذلك يزد على فرضيتها وأنا كفر من جحدها لقول الله تعالى فان تابوا بعد قوله من حق المحرمين خير ان يكتبوهم وخذوهم ونصبوهم ويؤذونهم كل من صب فان تابوا فان من واقام الصلاه واساء الزكاه فانشرط هي تخذيتهم المشتري العلم وانشرط التوبه من الكبر والشمس واقام الصلاة واساء الزكاه يعني يا بقيتي تعالي من الاسلام كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولدت عنه قاتل الناس حتى يحذر أن لا إله إلا الله وأن يرسل الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة زين ذا أن لا يتعطون من هذا الحديث عن المؤمن فيه دليل رابحا على أنهم يقاتلون حتى يؤذروا الزكاة نحن نوصل بجهة نظر مخيات طورة ليس في هنرة من قال ذلك إنه قد شر سريعة إسلامية وسريعة جيرية أجر عليها المثلون ودلت عليها أدلة القطعية من جهد شاء معلوما من الدين بالضرورة فقد كذب الله وقد كذب رسوله وقد رد شرع الله وقد قد هرب بين ما جمع الله بينه كل ذالك مرتدا إذا قتل في الحالة هذه إذا أصاب على اعتقاد أنها ليست واجبة وليست تفريغة فإنه يقتل إذا أصاب على هذا قول ولا يدعه أداء ماذا يبقى أن أعرف بها ولكن أنا آسفة وانصلح بأنها ليتضر وإنما أخرجتها تضرعنا تضرع فنقول إنك قد انشرت أرضا أن عليهم يتضرع إجماعا قصية ليس فيه آلنا فرد فإذا شاركت عنك فإنه ينسى لقاتلاق مصر لكن قد تقول إنه لا يتصوّق أن الإنسان المطالب له إظهر الذكاء فيقول أجهر ثم يقال ما تعتقدين فيقول آسكاً أنها تنجح ويتقوّق وأنها ليست ليس وعجبها فيقال ما يعتقد لا ارتكت لنها واضحة يقول لا ارتكت ثم يطال لهم ارتكت لنها فذهبا ثم احصلهم وإلا قاعدت لن قتلنا ويقول قلوب يصدر على القتل لمجدر لأن يغير عقلتهم من كونها سنة إلى كونها ذريقا مع كونهم يجرعها ويجرعها قريبا أن يتصور بنهل هذا لا حكم لعها كفران أو حكم بحث بيحتي بحثها ولا لا يك ولا لا يلها مخلد فإنها تحل لها طهر إذا كان لها مخلد فكان له أن يُرسل لمن يأخذها بهذه القحرة بدأ أحد ما لا يستحق يستحق التعبير ما يستحق القتل لكن معذر على مخلح فإن يقول إن يحترح أنها واجبة وأنها مكر ولكن ينضغني حظ الظنان لا أعطيت هذا المال إنه قصراني فأكسير تأخذنا مني هذا المال الذي را جاء طوره اجانا عليه ولا ورا فيه وانا الذي استغرىت فقالته الا انت سرته وجناته فتهت هؤلاء مع قلبي حقا humane هذا يقول انك لا تتابعني جميعا وربما صحت التوليه وعلى الانتنار إلى سهل تسمعونها قد سنة الحديث الذي به قول النبي صلى الله عليه وسلم من آتاها وعطاها معتجراً بها فمطالبا للأجر قاله فإن الله الآله يأذره ومن منرها فإنا أعطلوها وسطرمانه حزتاً من عزنا في ربنا لا يحز بآل محبة منها شيء". هذا الحديث صحها كثير من الغلنة ولكن أعسل عليهم العدل به كيف نأخذه شطر ماله. إذا انتلع، إذا لم نرحى كيف نأخذ شطراً عليه وقال إلا إن هذا حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه عاماً ولكن يأخذهم إذا رأى ذلك مؤثراً ولن يرى مؤثراً ولا مهيداً غيره إذا رأى أن التعذير مدري لا يهدي وكذلك رأى مهماً أن التعذير لا يهدي ورأى أن التعذير لأحدي زيادة من المال كان نفس <تصفيق> <تصفيق> أه... الغشرة أو غشرة أنها ما ان مثل أنه أن يأخذ ووله إلى الشطرة ولوهم تأول الحديث وقالنا أن ساطر ليس بذلناه أن يأخذ أن يأخذ ساطر الباري ويأتخذ واسدة لوجدنا قال إن في همارين نأخذ عليه همارين أهل أرضين لا بلناه عند نقص وماله شطرين وننظر أي المالين أحصله نعطي الزكاة هو وقال إن الصواب مشكراً معنا لكن هذا تأويل أنصار في الحديث عن المسل الغافيين منه فلأ ألا أن يطال أنه تأذيراً التأمل عند الحاجة فإن هذا هو أنزر من إجاحة لها سفى هو من منها مخلع عز بأحدها منه أو بمضاعة أحدها أو بتأجيل مدني كالغرض او أو بحبس أو بمرغم وراجع ومن ادعى اخراجها أو بقاء الحول او نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين صدق بلا يمين لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاه أو فلا يحلف عليها كالصلاة ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما نص عليه لأنه حق تذكره النيابة فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة يقول إن الصدقاء أمعنى لا الإنسان أمعنى ربما فلا يخلص إذا ادعى أمراً ممكناً وهذا لما إذا كان هو يبهر الزكاة إلى الغازم أو إلى المساكين وطلبوا منه فإنه يفضل وهي ما يبهرين. لكونه حتى من أنه هو بين ربه فإذا جاءه الغامن وقال أبلي بكاة الغامن فقال أنا فقط بيسه لما عايزت بالمجيئك يا عامن أحرزك هراء أعطيك هلانا هلانا مستحكي هل تكنّفني أن أخرج المساة الأخرى؟ ما يكنّف؟ وقالوا كمان تكمل منك وأنك يصدقون من هذائك وهكذا لو ادعى نفس النصاب الى محور هذا صحيح ما ينال أمامكم نصاب ولكن في اثناء السنه لا ما تبني الحب في اثناء السنه يعني ماذا نريد في سته اشهر سبعه مات من مثلا نصفها وما بقيا إنه وتوالدت لك فالنصار قد ناقص في هذا النصار فلا تجد في الزكاة أو مذلا فكان عني تجارة هي أول السنة هي النصار ولكن خسرته بأمور الرائع الأول ومشق الحوال وبهذا الصار ناقص في ثم لا نقي إلا نسألا من بيته إلى رق إلى هذا المبلغ إلى الله يقول صدق متعمل صدقا وموهوم هنا في النص لأننا لأ أناس منك ومنها أمرك إلى كلا النصاب ثلاثة أنظر لند قبل ذلك نص إنك آخر إذا وكذلك لو ادرى انه النصاب ليس له مثلا مغرق او نحو ذلك او ادرى انه قد اخرجه مقدما او ما ذلك استدل على ذلك لغزه عمر لأن ذا يوم النبي عليه الصلاة يصدق على العبائلاً فاعتذر لعبهم فعذر النبي صلى الله عليه وسلم لعبهم فعذر عباساً قالوا لأنه كان قد تعجل منه سبك في سنته وعذر خارياً قالوا لأنه جاء أن هذه الأمرار التي عنده لكنها أوقف قد حبثها وتبّلها فلو جاء العمال إلى الناس في الطالب هذه الاموال التي عندي فيها وذلك هي أوطاق صدق لذلك ذلك محتمل ما ينحن لك ما يحليه. لأن هذا شيء أرضينا هو أرضينا ربناه لا يحل عليها لا يدعها لترى الخالة عليها بين الغني وغير الله ولو أن هي حظاً لآدم فالفطرة لكن صاحبها معتنة عليها ولا لا يسألني دعاء إخراجها ذكر أيضاً فالذكاة المجنون والصبيل هو النظر تقدمنا أنها تجد الزكاة في مال اليكين وفي مال المجنون والصبيل لماذا؟ لأن الذكاة تعلق بالعين العين بعين المال الفقراء ينمرون إلى هذا المال إلى هذه الدواب الأصنام الأخرى، ولا ينظرون إلى مالكها، ينظرون إلى هذه السيارة التي هذا الساجد، لقطع النظر عن أهلها، كسراء نبوسهم، كسراء مخاكمها، فيها النعل، في زمن خراج وذكاء هذا النعل، لقطع النظر عن مالكه. من لم يخرجها وليهرب لانه موكل على مالهما لتنميته وتفريده فكذلك هو موكل على تذكيته وتطهيره فان قلت انت الزكاه انها تستمر لنا لكن تحتاج الى فهو الذي يقوم بحاجته هو الذي ينفق عليه هو الذي يلمي ماله وما زال أنه هو الذي يلمي ماله فانه يمثله لان الزكاه تتعلق بعين المال وباء تكفي ان يشيء وبيده ليخرج عينهما وعينهما ويسن إظهارها لتنتفي عن الثومة وأن يفرقها ربها بنفسه ليتهقن وصولها إلى مستحقها وقال عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضي ثم يزكي بقية ماله وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمس فايذن اي يغلقها هذه ان هذا ا هذا غادوا لين كايايا فلانوا فغادوا لك استعانت هي تره الله من من يثقل واجب إلى اذا او هذا الذي تجاره مثلا. مئات الوف الالوف راوه ممسكا لا يعطيهم فقراء ياتي اليهم فقراء من كل عله ولا ينقر يطيهم شيئا في ان شاءوا بهذا الرجل وقال هذا لا يخرج للذكاء لو كان يخرجها لراينا من يطول هؤلاء البقراء هؤلاء الذين يمرون عليه وهو يعرف الرجل ما أعطى لا أعطى أحداً له هذا الظليل هو لا يعطي لا يخرج ذكاة أمواله المالح ذكاتها قد تكون مثلا عشرات الأنوخ لا أخرجها لدفعت فقر كثيرا من ثقرة إذا رأى آخر عندها تجامة أموال ولكنه يعطي الناس يتواهدون اليه الفقراء والمساكين ونحوهم يتقبل يعطي هذا قليلا هذا كثيرا عليه زينه وهذا يشد فقره وهذا هو وهذا عرفوا ونجحوه وقال يوم الغرب السابع فلان الذي يؤدي زكاه ماله ويعطيها ولا ينخر بها وربما يعطي أكثر مما يجب عليهم فهذا الذي اتهموه قد يقول لهم أو لغيرهم انا ما كل سبئا أطلعكم أنا صادقتي أنا أعجبه الطراء غير هؤلاء الذين تعجبونهم وأعطيهم شبراً بيني وبينهم وأعطيهم ذكاة عني كله لسولهم أي حاجة وأخشي الصدقاء حرصاً على الإخلاص كأن الله نجاح المخلقين وخس على إحفاء الصدقاء وَمَذَلَا تَسْعَلُ اللَّهِ سَعَلَى لِلْتُمْ جُسْ وَالَّقَعَةِهَا مِنْ مَعِنْ وَلِلْتُخْفُوهَا وَلْتُخْفُوهَا الْمُقَرَى أَذَا هُوَ لكم خَيْرٌ لَكُمْ وَلْتَسْفِرُ عَنْكُمْ لِسَيِّئَاتِكُمْ الزالة الخير في إحطائها البقرة كذلك كَذَلِكَ من النبي عليه السلام في إحطاء صدقات وهذه السرعة مدى يوله الله لغله وضعه من تلصدك عن إصادها قتل سرح صاحا حتى لا تعمل شماله ما تذبق نبيته قد تكون كيف نقول إنها هذه الآيه الحديث وذلك كيف نستعر الحنق والمعصد حيث يقوم بتنمي كيف نجمع إلا يحضر الجرام الآية والحديث محمولة على من يخاف اعجابا لنفسه إذا صرت صدك علىنا أو محمولة على صدقة شك تطور فإذا صدقة تطور تعتبر على الملد زائدا على الرجل فإذا أخطاها وأخطاها على كان ذلك عند إلى الأقوى على الأسوأ إلى قبؤه ولأن المكان الكبير إذا أطيا إذا أطياها قبل أخذها ولا تفرنسه بخلاف ما إلى ذاك له الناس يرون أن كثيراً من قرائي. يقول هو ولا يحب أن يعاهد من تاجه أو أنه يطع يطع عين الحال يقول إظهارها إذا كان هناك سبب لأن يخاف تهدر على التاج أنه لا يخرج الزكاة. أو اوهارها إذا كان اوهارها منافسة إذا اوهارها هذا واعلنها فإن الهوء التجار الآخرين من الراهنة ورق الحلوى بها ينابثونه ويقول لما جاء ما أخرجه الآن سوف نخرج نحن وما جاء فلا نبغى أن يكون أولى بالأوطاء وبالسنائي من الناس وبالذكر الحسن منهم فأرض ما يهدأهم خلق الذكر الحسن وكان مطمئا سيئا لكن لكنه داشع من الجواهب وقيمه نفسها فألك الآن إخراجها غلما يجلد إلى حسنة فيه مصرحة وإسراؤها يجلد إلى حسنة فيه مصرحة البدء الثاني ذكر أن الأفضل عياتهم أدنى أفضلها من السلح ليتحدث الحقل. لكن إذا طلبها إيمانه لأن أصلاً يطلبها بيجتله لأن هو يلزمه يجترها إليه ولا ولا يجرها هذه هذا الحالة فمن إذن يقوم إخراجها لغابها الامكد فإنه يمكن ودجعها قدها لما هي عكسين يسوى وكل هذي لا إذا لن تقلل لك ما تريدك لك ولكن ما يعرف الفقراء أو يعرفون ملاكين لا يعرفون مستهتمين هؤلاء أو يعرف يستحق لكن لا يعرف الاحكام هي الترتيب اذا لم على لا بل وهو ذلك إلى الى غيره جاء الكثير من الان من التجار يعطون تذكراتهم من يهدئها غيرهم اما ان يؤكدوا احد خدمهم هو ان يعطوها من يعرف الفقراء من غيرهم او ما يشبه ذلك فهذا جعل هذا في الحل اذا اردت يزداد ان هذا هؤلاء البقره فاولى ان يعطيهم من ماله صلاحته فاذا لم يعرف هل هي أو قد يطاله الله الأحكام وأعطاها أحد العلماعي الأحد العالحين وقال هذه صدقة معلية من المهور أعطيها لمستفقها وفرثها لوجوهها التي أمر بصابها به الجال لذلك إن شاء الله ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما لحديد ابي هريرة مرفوعة إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا توابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغرما ولا تجعلها مغرما رواه ابن ماجع ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم أي لهم قال عبد الله بن أبي أوفى كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على ال فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى متبق عليه ختب هذا الهصل لهذا الدعاء الدعاء الاخر الآخر ودعاء النصير جاهر أما الدعاء فهو المعنى ذكر عليهم وبيان دراعي توليهم الله من هذا لاول ولا آخر ولا تجعلها من قبلك اللهم الغنية يعني إجعلها غنية غنية هذه وذلك ببمباركتها وبتهذيب الأئمة فإن الله تعالى من ظاهر كما في الآيات كذيما في قوله تعالى إن المصدقين عن المصدقات وأقرهم الله قرضا حسنا يوضعه له ومشن هذه مصدقات قرضا لأن الذي يقلب الله قرضا حسنا فيوضعه له له لثلاثة في البطء فهنا هو فجعله مراحة يعني يستحق أن يكسر أجرا يكون قرعها الأجر مكاد مراحة هذا حقيقة المغلب اجعلها مغنما يعني غنا لذا يصدر نفسه أن نعام المال الذي يدعث عنه أنه أفضل من المال الذي يكتشبه المال الذي يكتشبه قد يكون وبالك علي وهذا أعتبره غنيما أعتبره أمناً ومدحعاً وذعل لما ينعيذ ذلك قول الله السراكة والدني صلى الله عليه وسلم وهل لك من ذلك ان انا اكلت الطعام زان زهرت حاول الاستفان ليل او تصون نفسك عن وقت يجاري ليلك فصدقك يا خلك يا قولهم تجيبوا هذا وذاك الى ان يقولوا اننا فهو مغرم وأن المغرم المغرم به التقل والغرامة التي تؤهد من الإنسان وهو كارح والمغرم الأصول هو الدين، وعندها النبي صلى الله عليه وسلم فأنا التغير من النهن والمغرم فقال له طائل فقالت رائشة ما أكثرنا كالسغير من النظر فطاتنا ضدر إلى غلم وحدث فكذا من وما حدث أحلى المراد الغلم يعني كان عليه بيوت يقال هذا عليه غارما وهذا عليه غرامات هذا مغرما كما حكى الله عن اصحاب الجنه انهم لما هلكت جنته قالوا ان المال مغرمون لا نحن نحن يعني يثقلون من حقوقهم الديون يا محمد فانت تدعو الله ان لا يجعل هذا المال الذي جذبته مغرما غرامه وخلف منك من دومي. فليغت هقل عليك كذب اليوم وإذا جاء غير ذلك لا لا يجوز التقبل اللهم غلها اللهم ضاعها اللهم تقبلها مني ولا تقبلها من غلام النبي أو الياك أو اللهم لمنها أو لمن واخذت لنا حيغا منها أعمى عشرة هذائك. فأنا بمثلة الأحد معلومًا أنه يذهب يظهر مظهر المستقر ويأتهد لأنك أيها الدافع خير منك. إذكرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السهلة اليد العليا يد المطيق والسهلة يد الآخر ثم يعتره لأنك أفضل له وخير منه فكان عليه أن يدعو لهذا الزعر خاله تبارك الله لك فيما أعطيت أحلف الله لك ما أعطيتك وبرك لك تون أن وجعله لك قهورا وتوهمك من آخر هو الفقير أو هو القابض الوكيل فإنه يدرم بهذا الجواب فإن كان هو القابض فالوكير العالم فانه ينسهل قول الله تعالى خذ من عنوانهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بهم وصل عليه فادع لهم ان صلاتك سكن لهم يدعى عنه وان كان هو الفقير فانه ايضا من جنة الآحل استقى عليه أنه هو الآحل إذا قلت لنا أخذ من أموال إلا فدقها فأحدها فدق عليه أنه آحل ليس استقى مخاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أمواله بل ترمى جنة الآحل كواهما كان النبي عليه السلام في حياته أو الجماعة من رجع أو منذع لهم من له خلفاء أو رسلهم من إباده ورسل أو النقير الذي يناعي له الغني وصادقة وسبوء الله أركض مؤمن ربيكاته يدعو بهذا الجواب في حديث من يعني أهوها أن النبي صلى الله عليه وسلم فرعنا من نظرة القرآنية لطلِّ اللهم صلِّ على آلِئَ لي أورغر نفس الكلمة التي أُمر بها فصلِّ عليهم اكترنا لها فقال اللهم صلِّ قال آلِئَ لي أورغر لها إلا الصلاة الجعل فإيجعلها ولكن كأنه أحذى أن يطلب من الله الله الذي أُمر به عمر بأن يقول أصلي عليكم أصلي عليهم فانتهد وقال اللهم أصلي عليهم طلب من الله أن يصلي عليهم الآن الآن هنا الجعاء ولكن يجود للآخر اجتمالنا في الصلاة يا فالله اختر لها ابرا له لا يجوز غير الانبياء فأجازها اجازها كذلك من احلى من هذا الحديث قال الذي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال هنا اللهم صل على آل ابي اوفا او لا هذا دعاء يصلي على على الانسان يجوز ان تقول اللهم صل على هؤلاء صل على وهو له ثم اللهم على هؤلاء أخذًا من هذا الحديث واخذا من الايه التي فيها أن الله تعالى يصلي على سائر المؤمنين يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سدها ومكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته فماذا يصلي عليكم بكم والملائحة يصنون على الكم أي يدعون لكم فكذلك إذا طلبنا اللهم صل على آله الأنس المراد مراد أستدع عليهم أو الرحمة لهم أو من عشبها ولكن لن أصبحت له الصلاة خاصة لنبي صلى الله عليه وسلم من الترمى لما صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قال لي الله عليه وسلم يتبهوا الترمى بهذه غيره فعجلوا إلى الجعب أن يدعوها فل... للجعب لما في, في وهذا الجعب يقاتلوا المقابل التلع. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده إذا أخرى ذكاة الغالية تمضى من ذلك تدفت هذا الطبيل من في إلهي أخرجها فالجرال لغاية ما كانت نتشن من إحراجها ثم ذرطها إلاها فالجره للغاية ولا تتقطعوا بإحتلاء ونحن فهذا السيد يقول جعلنا في الصحابة هم يمكننا أن يؤدي هزا تبصوا صلى الله عليه وسلم رجلكم من أجلة العناقية هم لأنهم مرخل ولماذا فالقصة المسيحة في الآية ويقول الله تعالى بهم من عهد الله إلى آخر روى أن صاحب الله يسمح جعلنا وإن كانت بما يأتي ذلك لا تخلق الإنساناً أو إخطاء إذا لا تبدأ حبوتها فإن الله ذكر أن المعلم ما من رضله بأخذ أبه إذا عاده بقوله فأعقبه نهاقاً في قلوبهم إذا يوم يقوله بما أحرق الله لما أعدوه وإنما كانوا يحرقون فلا تقدر ان الآية جزره جامده انه خاصه منه انه جزرها لان ذكرها لم يقبلها ولا عمر ولا عثمان فانهم صدقوا عليه هذه الايه انه جذب حكم الميثاق في خلقه ان الله فلا تقبل يقول لا حكم الذين قالوا الزكاه واجبه ولكن لا نزاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقط هل هم مرتدين او هاتفين وعندما قاتل سبحانه ما من الزكاه هل ارتفع وهم مرتدين شهرا فاجعل لانهم يقضى عن ولهذا قاتلوه وسموه موسى الدين وذلك لانهم تحققوا انهم لعبئون وجاحدون بوجوبها الذي هو باقي لقاء خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا ليس هناك الكافر التي واعطي يقول لو قال شخص الله أخرج الذكاء إنه إذا كان هناك حاكم محلط فيأخذ منه ضرائم ورحمة الله كنعه الحاصل فيها البلاد الإسلامية يقولوا الذكاة حق لله فأنت ان انتزع هذا السلطان الذي يجرى وأنه كان ظالما وأن كان ما كان اذا قال له هذا سائد الملك وإلا تخرجها أنت وتستطيع عليك مستحيل ولا تقول إن السلطان ليس عاد ولا وأن الرائعين فهذه لا تنظر أصحاب النوايا وذلك لأنهم يعبدون حق الناس. ويأخذون لذلها من المستهلكين فهي بحث يعني يعني غير الزكاة ويأخذون لذلها من المستهلكين ويقولون تجدوا في الشعبة ثم حجة من يقول بها ولا قلت لذلها في الشعبة كثيرا لشعر هذا فنقولون كل من يحد الشيء أن الأمور الإسلام فإنه لا يقتل حتى يطل منه ما يكسل ويكبر ويحقق فالتالك الصلاة لهذا ما يقتل إلا لأنه ما يقضى يقصب صفاً وإلا كذلك الذكاء أدّي ذكاء وإلا قاتل يمتلت بها ده وآكل بأنه يخطوا وإلا قاتل فالكل عنه المطرح في القرآن كان يأثر الهولية نعم قوانه القرآن الأصل لها أن يرى من فوق يمان الإمكانية والتنكد يعني ساعدنا يتمكن عبادة وينتهي إذا توفى في الأسباب ولكن التأخير يجوز العذر كمن سمت له شروق الحج فصطهر أنه راجع ويأتي له وكذلك من تمكن من الإثيان للصطناة الجماس في فإنه بالراجع يأتي لهذه أول وقته وهاتف يقول لك من المجينة عندهم على المجينة سألّي مجينة زكاة ويصدق صدف عليه منه بأن يوطيه كلام منه كل شاهد فمن الله على هذه السنة ونهوري نخلق فكي لا يخلق من هذه السنة وأن هذه السنة ونهوري يخلق نقوله أخطأ حلق خلقه السنوات فمن يعلم أو قد جكله في السنة الأولى فإذا كان أنه دواء في الاولى الأولى مثلا مثلا سمع يرجع في السنة الثانية وصل إلى الألف يعني ألف الهما في السنة الثانية زاد مئة يقوم ألفين يعني ألف الهماس وألف ومئة يكون اغنين الجسد يخرج هذا القلب هذا القلب وهذا يقول زكاه اما الاظهار للزكاه فلا باس به اذا كان الكسر فيه من يرى اظهارها الا يكون ذلك قادر على يقول على كل المسلمين ان يخرجوا في دين الاعوام اماكن ولا يحملهم، لا يحملهم إلا ال ال الطلب السماع على الزيادة فيه إلى على تحسينها لذلك يقول أنا الأخري على الله، ولا أظن من الناس، ولا هنا عن غيري، لا يحبني ولا يحملني. أنا أصل إلى الله كما لو على شفاه. أنا أصل إلى الله ولو لجحوري أو لدوري.